بوك تو سيتسا جمان تكس اثنان وسبعون اثنان وسبعون مداك تحت ما وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء. يجب يلزم يجب يلزم تحب ته يجب أن ارسل المكتوب يجب أن ارسل المكتوب تحب ته صبرو يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق تحتما يجب أن تستيقظ مبكررا يجب أن ت الصيق مبكررا مايتها ما السية يجب أن تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيرا مايتها ما س من يجب أن تكون دقيقا في المواعيد يجب أن تكون دقيقا في الموااهيد ما قو من يجب أن يعبي التنك يجب أن يعب التنكة قو يادة يجب أن يصلح السيارة يجب أن يصلح السيارة مها كسيلة. يجب أن يغسل السيارة يجب أن يخصل السيارة تحت سسي يا يجب عليها أن تتسوق يجب عليهها أن توق تحت سية يجب عليها أن تنظف شقة يجب عليهها أن تظف الشقة. Tahat saa siin عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Tahat te homme äräsöita. أن أذهب فورا إلى المدرسة. Yجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Tahat te homseni يجب أن نذهب فورا إلى الشغل يجب أن نذهب فورا إلى الشغل تع تدعرب علىهم مك يجب أن نذهب فورا إلى الطبييب يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب تسقى من يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباس ت تكن يجب أن تنتظر القطار يجب أن تنتظر القطار تتقاف الك. يجب أن تنتظر التكسي يجب أن تنتظر التكسي.